والصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتبائه ومن والاه أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لوافع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا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 فاقهين بما آتاهم ربهم ووقعهم ربهم ما ذاب الجحيم قلوا وأشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على صور مصفوفة وزوجناهم بحور النعيم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 وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأَسَلَ لَهُمْ فِيهَا وَلَا تَأْسِيمٌ وَيَطُوبُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَنَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّعِيرِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُو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 أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خذائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون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 وَإِيَّا رُوْكِ السَّمَّىٰ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطِينَ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرُهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصَاقُونَ يَوْمَ لَا يُغْمِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُصَارُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْدِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذْبَارَ النُّجُومَ أَسْرِكًا أَسْرِكِ اللَّهُ بُبُّ قُل wa huna kamiga ashiradi in al-sauday kuna saaf sana tafsir ka quraanka kariimka suratu tur ila ilke bo ka kawna suratu tur wa surati labi yakuntulan wa haykumada aadonta ereyga ugu horeeya wa tur suratu tur wa sura makiyya ka midah suradihii badnaa أنت رسولك عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكل أولى وآياتها تشعر واربعون آية سورة تدور آية هذا سقال يا فرطان آية هذا سورة تدور بالله بتواتنا هذه السورة وعن سورة تنقل بالله يا بسم الله ألا ما جعل ما عقيمك بدا نسكشدي الرحمن نعريس قد نعريس الرحيم المدقى رهاني ابن حريزة ماله تعالى الهوحو يريو وطور بورتي النبي موسيقى الله يكوى ذهب لهم بانكو دارتاي وكتاب بانكو دارتاي كتاب كاسوه مصطور لدى قرآن كول في غق حاشي اما مقار كوزيه اللوهو ديقاي حاشي دا اما مقار كاسوه مشهور لفذيه والبيت اقل بانكو دارتاي المعمور العمري سندوكيا لا كعبدونك أدنى هاي ملاك تأ إلى كل عروده مالك إلىرك وتدباتهم كلهم ملقبات ماذا دبنا أومسهم نقلان مدليل أدونك اللب اللافي إلى يوم الغياب ألقاك جرا ملاك ترى هذا والصغ في الدمان كل درتى إركو المرفوع إلا كريه لي والبحر يبدان كل درتى المسجور بيلجبر أيه إن عذاب ربك خبيه عذابك سلا واقعهم مثل آية وجمال له عذابك ربي وما سجنان من جافع أحد هذه كرامة جبر تتابعنا كل وصنا يا دارت قرانك ما ركب سبحانه عز وجل له دارنا أيه وكل دار تانا واجدة سبب كل دار تانا الى امرك ودارنا يا سبحانه عز وجل يسق الله يا اونفي صلوى على رسول الله صلى الله سبحانه عز وجل اللي ودارته مودن يحي لكن قيبه اونك كميده الله كو دارت اونك ودان كما ودار اي وخد دارت قيب كميده قيبه سي اما منافع اما ومظهر من مظاهر القدرة الالهيه سيدا عرقي يا سما الله كله، أودي إلى ما كم أما منافع البشر كأغصان، سيدا وطوري وكتاب مصدور، يا ودتيني والزيتون، منافع بأغصان، أما وحم عظمة، الله يرتقي لنا يو. سيدا إلى أو أودا يا رسولك عليه السلام نلاجيزا لعمروك، إنهم الله في سكرتهم كل كاسد هذا صواب. وحيات بعض كسره محله كدرناي مخلوقا كمذا مظهر من ملاهي القدرة إلى أي إنه يحي كموقته هو ديد عمر كان لا تساي يأ إله واحد منافع نوره والله إنه تساي نلقوه بارشا كنايو يأ إله واحد حجلي المضام سلك عباده كله كدرته وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين أم عظمة أم رسوله أوكاله لكن محله كدرناي أفرم دونه im وَحْدَانِ lasugaayo oo intii diiday lugu bur cusheeri naayo ama quraanka lasugaayo ama nabawadii iyo risaalada lasugaayo ama baaqi qiyamana lasuga. Kulkaw xiyaalada ay baa ku dhaartay wuxuu ka bilaabay waa qur'aan iyo إنك بالوادي المقدس طوى ما كمل مقدسه أو تعظيم مذن وطربان كل أرتي بور النبي موسى إيباك ودارله وكتاب القرآن كوي المعظمه وكتاب بان كل أرتي قرآن مشهور إلا دجاي في رق حاشي يم قال متكلصوا والو في رق حاشي جدها اللغه دجاي مشهور إلا في ديا قرآن كوي ومعظم قرآنك كو والبيت اقلبان كو دهرت المامور الى اميري كاددو كو ادن ياهي وهاي علماء يريداهي را حدي بيت المعمور فاناك عباد كو دهايا كدو كو ادن ياهي سمو هنا كو يالا ملائكه لماي ارغتاي بشر عبدا يكعبدا في اناندو اي يانه الى كا دلبن بيت المعمور كان لو سمييه كل كا واوي لا اركما وقض موقتا والله اعبدون مركه الى حديث صحيح اكو سوقناتي 70 الف ملكن لا يعودون اليه الى الابد كسونقون مايه كل ما مريت ترى د هذاك الكرنيسه اديه الوايله تايد الى مالين لقدينايو مالين لا اكو بيت المعمور intaas lobmo awoomo oo wax muqaddas ah xigalin mudan oo baanku dhaartay oo safri baanku dhaartay dadmo al marfur illa qariya lay oo cirka dhulka uu dadmo u yahay daaru dunida markaas iyada leeyahay dhulkaana warso xaydi cirkana waa ku dadan yahay un fi waa ku dhaxbuuran yahay qolka aan qalbay adiyada قسوان واركا كل كو وسخ فبان كو دارت ددما او خيركا المرغو الا كور يالي دانا انغه ما فووسو او دروكسantaay wal bahri bad ban ku darthay gudray ilahi yus al masjuri al mamluu al man yikra badang laga buu أقول لك عذابك هي قيامنا قول لك أي واحد لا إذا ما تجد عيسى ان عذاب ربك خبيك عذابك أنتم عاصيالك الله يسامحكم وأذل مريناي عذبناك وأذل مريناي ان عذاب ربك خبيك عذابك لا واقع شكله أن لا أيوة إنه لا عيانة خفنتي ولا هو عذابك الله وما سجنان من دافعين أحد اا يا ام صغنان يا ترى عذاب في هذا اوغاناي كرمو دحايا دق يو دق يوم مايل اي عذاب قدحايا تمور سوما اركو دغدقا قايو مورا دغدقاك وتاسير الجبال ورهم ايش يكيو اله انو هسه اي كسونايان سيرا سو سو حوال العذاب درا يوم مايل مايل تاير البدغاد للمكذبين عذاب كان ربي الله شهده كوي باني. أي عذاب دران إشكله الذين كوا هم إجرى في خوب باطل قليه يلعبون كل الليلة يوما مال أي عذاب دران ليه يدعون الليلة جيدة إلى نار جهنم جهنم النارة هذا حق هذا الليلة جيدة دعا دا جي ويقال لهم يقول النارة قليه هذا الليلة ايه وعى اللعنة هذه تن ليدينكو جيدا ايه ايه النار اه اللعنة النار تعد كنتم اهان جرتين في الدنيا داد قصوك نيدين لها النار تكذبونكوة الدانية قولك ايه النار تبينينا ايه هذا اللعنة ايديكي جيرين حقا هذا عدا كان ليدينكو جيدا قايدينكو اذات في واكل الذين كجدوا يا فاميه ام امساء انتم الذين لا تبصرون الا ابكان الذين كجدوا وما جيدين لي سوى غرا مركات غشاده وغموم عذاب فاصبروا ام ضل غاته او لا تصبروا فضل غادنين سوى هو يخوم عليكم كركينا حتى هذ الغادات وقب كان وا سفره وخلو قبطان ليرا ليديمل حتى عبادان دينكم marki لا يجوبو كف عن عبادك يد بديء سيد هلا دامال ليرا كل كهدا عبادان يو هدا دامستان مدن الذين مسوسوا له إخلوها قالا تصبروا ذو القات أو لا تصبروا هذا القاتاننا سواء وجين صبركم وعدمه هذا صبرتنا ذا يعصبرين وإيشكمت مد مدن الذين كذبوا عليهم عليكم كركينا أو سيدم أحدكم إنما وح تجئون واليدين اغا المريء قليلا ليد المد من ذنب هيجان قلبسن ليدكم قادين وهي اتقلبستين اي من با ليدين كو اغا المريء انما وحك لماها تجئون واليدين اغا المريء ما با ليدين كو اغا المريء ات كنتم في الدنيا كو ها جرتن تعملون قوتميه من الكفر والمعاصي يوم مارين بعذاب كذا يا تمروا سما سمد بكذا مورا مغدغاقي وخراب العالم تنذيب على ما نيسا سمدي أول كددني أيال لغاجيي وتصير الجبال قوريه ذلك اللي قلت بالغصري أيال صعودي سيرا صعوب إلى أي أبر نقدان فويل العذاب دارا يومئذن مال تأيري للبغاقي للمكذبين قيام ذكوا بانيي أي عذاب دارن له عذاب دواكس وصعود الذين مكذبين هم إيجاب في خوض باطل قديثي يلعبون كل الليلة يوم مال أيها العذاب يدعون لجيدي دون باطل كوكو سعدي إلى نار جهنم لأن ما نارت هذا حق هذا أيها اللو جيدة دعا جيدتان وقف كم مارسة في مركز اللوه اللوه قرأوا اللوه تموت وقال نحر يصدره أيها اللوه جيدة أيها اللوه نارت قديثة اللوه جيدة ايه وحان لو اراندونا هديثا اللي تنكو جيدا النارها التي النار تأد كنتم هانجلتين بها النار تكذبون كوة بانية وما نحن بمعذبين سودينك اراندو ريماها واتن تاب الله ايدان وما نحن بمعذبين افا فلمية هذا عذابك كان فالمية اما أم سأنتم اذنك لا تبصرون ما اركتان مية اسلوها نارتي حدا قاشا نفصبر تلقات او لا تصبر حظ القادرين لينا قدع كوهلي ميشان او عليكم كركينا إنما واحكلنا ما تجيجونا و وليد ابل مريو كلي ما بان الليل كذا المري اتكونتم كويسنا ديهده جديده تعملونك كوا إن انالمتسبب قاترب خير تريب كي مرك تريب حريم كي واكنا آخر يدك بيني سيلوما مري وارك اي احددك يومي كفر يا معاصي سك الى ليه إيماني عمل صالح كود على لي يا رمح وكان إن المتصدي سك يش دوري عن الكفر والمعاصي سك دوري بعد تحلي بالإيمان وصالح الأعمال في جناتي داري الجذور إكو أكو سرني هو فاكينا كلمة فاكينا أنا فاكية عبدالله بعد قرآن كواركتا وعيد درنسينا جاء أنت ذا جنده الله عنايا عن جوع وعن حاجة مدنينا ينحي نش قا جم الجلث لبطل الله قباني مجد وحسي مشان اللوجة جي إذا راح الله عنايا فاكينا إذا يقول راحي سنايا بما بيقول راحي سنايا أتاهم وجي إذا قال ربود أو مرقدي الله صاح صيا أو وقعهم ربهم خدوده إلى ليه على الجحيم جحيم عذاب كذي أيوك إلى ليه كل كاسة عن تذي جنة لا فصحي إلى وحير سبحانه كله وعلى عبد عب دمنسي هنيا ليش وجود عينها Hä iian iinko leivinin kubogaa jut. leisin kutsoda voi ininaju, my ma ki se optiat kuntummä haniren tahmmaluuna kubosja samaal kaudatsa huodiut, muttakin korko, mas huvatin enä hadigai vaija kudarna, vahannut kudarnaa ja hourin näga hat alo فصل اللهم اموري ان المتقي فاذكر لك بقايه في جنات اريال غدو وديك شغيه يا ونعيم ارواقه حاكين يا راحيسنايا مما بيكون راعيسنايا اعطهم وشي حبهم الى الربق اوادهم وعائلاليه حبهم الى عذاب لك ويقال لهم وعلوه دون فلوحونا وعن ما عميسي واشربوا عبا وعن ملبي عانيه حنيئا إذنك اللي إذن يدينكوا عن بليين أيه بماكي كنتم في الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا تعملون قوة سمية متكئين إذنكوا كتيرتنا أيه على زرور سريري الكركو مصفوفة وإسلينه ديقاي وزوجناه وحأنه قدرنا بحور كفداعات عد عدو حيني عند وعود والذين آمنوا أيادن بشاره وين بالاي حديدتك اشلالاي ولدك ما له علي يا وحدري ايمانك ككل ما كل شيء اعمال بديه ووالدك لنثق يا وقال لك ابسن جري وعباده بدن ما لكن المؤمن بوها درجه الايمان اي لابد وككل من الذي عديل لتك كن وذلك إنه إلك اللقوش اللي يتقبوها مالفوه يا فرجو اسبه اللقا وحا إلا سبحانه وعز وجل وذلك اللقو كرامين إلميش الماشي لوقي إلمه ماركي ماشي اللقو جايو وذلك أعماشي سيوح اللقا مألمين ووح وذلك اللقا جايو اللقا ألي إلمه اللقا مألمين إوحا ربكو تفضولي إلميه إلا ترقسي أذو قد ناشي جرينا اللقا إستغوي رحمة من الله عز وجل ايطاي وذك أسنلو كرامين ايو وعلى الله مجسم الليلان يسوي يا أهل فيسي ومارك أذيبا إن انت اتكن حدي اتجندا ملكا ودجوكتان فرحاك كرما بكراما وحلقو بكراما قال تعالى خذو حويري والذين أخي أرث آمنوا حق الرميسي واتبعتهم قرور واتبعناهم قرور واتبعتهم أي فعضي زرياتهم المهادي أي بإيمان قرائن وإن لم يدركوا في أعمالهم حق أعمال كين بكوس النامن أو ذكر هو عمل بدنا تقي هو أن هذا ساحن المها نويش قاعد هذا إن لم يدركوا في الأعمال بيا ينكو هلاري الحغنة وقال الأب الحغنة وها لشينا بهم ورياصة ذرياتهم المهاديون ما شيء يا جنة دكتور كل شيءنا كل كثريه عن لشيء الما لدى العصير ماذا قال قال لي ماي وما لتناهم وذاياش كمان من من عماليهم عمل كذا يسمياني أبلجود من شيء وحده لو أذاقوا حال هذا إلى آخر درجة من عمله يا ماشوا مدن الجاي المهين واللوجاي كلهم هين فحلارك كله بما كسبه وح أوصل أيو رهين وحيرا يهي و هذا يبدأ في فيه عن سميسه و هذا يبدأ عمل فيه عن سميسه إن لك أبا المريه ماذا نبال سميسه إياه نفسه كلاوه قاعدته تقوزهان قضا وكل نفسه بما كسبت رهينه وإلا مده وتفضل من الله عز وجل وذي أسأل الله عبده وكو كرامه المهوضة وأمددناه وتقينته وحنكر لنا بالفاكهة أو الفاكهين ما أطعهم بصوم كل كلكا فاكهة ذات سذين الصورة الواقعة تجدون لا مغطوعة ولا ممنوعة إلا إياه ظلماتنا معها إلا الضلبة أو أحلوه حرانا ما لا مغطوعة مثل قويا معها ولا ممنوعة مثل شديدة معها بل وقال مدناهم وعنكرنا اذاكيات مرما عن بذن يا ولا امن يليك مما يكمد ايشتئ جاء ليهني غير رضانه بالبهقر بالقارب النوع يجعل لها مراهن وواصل وقال كلكم تركه الى سيده الله وهي وعيسي سيئن أهل جنّها فيها جنّها قده هذا كأساً على ناس وهو اللّن والله حمّدنه وحياه كجّران لا لغن ورحنه عن ترباقص فيها جنّها قده هذا أما شراب كان وحنو كذلنا يا ماه ولا تاثيم دنبي لقل آيان ويضوفوا بحوّر عليهم متقين للخدمة لاجل الخدمة أذيك أوهي في المانوهي للياريارو. إلا <سؤال> هم إيقاليين ولشاق روح بوضا كأنهم واحد ودى جوهر مكنون كالكادير اللي وقريه وأقبل وحكور جاستا بعضهم ولشاق قاركو على بعض أما متقيمتي أقبل وحكور جاستا بعضهم متقيمة قاركو على بعض قاركا كالكوركي يتساهلون إيه هو وحش ويد ويدينان هو وحش ويدينان ورجنانا نقيم نقبل أما الكيراءين وقفاني وكبه حدارتها سيكوه الله قالوا بحي الله إننا أننا كنا وعنهان جرمي قابل من ثانيا ناخرية جنة في إيمان يعني أدون جغني في أحلنا خارحان بعضها يعني نصفقين إلى كبه قد جرمي كركان صوفا من الله إبقى علينا كركاننا جنة دانية بروا قدم أيون نقوك الله ديستو ووقعنا بمن كألاف كذا نراهم بق بقا أي هذا كتل تللاه من متكجش ما هذا الصموم ليلا كرنت هذا كلا حسأيب النجيلة ليه سبب كنا في ليه إننا كن كنا كنا من قبل هذا ذكر ندعو إلى عابود الجنة أو توب الجنة إنه إلهنا هو إشرك لي أي البر الله بالمؤمنين انت الرميسي الرعضي ايهونا هرسول والذين اخيارت امنوا حق الرميين وطبعتهم دريتهم المهوديين اي كراعين بايمان ايمان كقول اي كراعين الحقنا واعنا لشينا بثم امنين في دريتهم فرعودي اي المهودي وماهلتناهم كمادن من عملهم ايه عمل كوضا من شيء واحد كل مرئهم فهلار ككله بما كسبه وحيحوني يصل أوسمي أيه رهين وحيرانيه اللقاء بالمرين وامددناه متقينته وحنكرنا بفاكهة الميرو هي والله من هلب مما فيه كميدة أن يشتهون جعليهين وروح الهركبة مراها غير في جعليها هي هلب كان نوع جعليها أيه اللصين يشكل اشتهديس تبقيق أيه وحلوكين أيه كحيرانيين يتنازعون وحيش سيان فيها جنة الجنة الجنة كأسا خمرا حيرا وقوبة كل حمدا والله لهم انت ربك سي ورح وصنفيها قل هذا هاي حديث لعبه ولا تعطيه جنبي حرام لمن وصنه هاي ويضوفه وحوريه عليهم على المتقى تدكع لكبقى كوركوبة للخدمة لأجل الخدمة اذي درادي في المان ولم يشلقه ابو رادماء لهم ليقعوا وليش اسكاله فعنهم وحد ملشق قروحه دمه وده يقولون جوهر مكنون قل كاذا اللي هو قريه جوهرته قل كاذا رسمي قاها اي كو سوى الضحرين مركا يكون جيرتو قراحي ينكو اللحم تفاونا مارين تفايلنا اراك اعلنا نور كاذا مدعو سلاو حلوات المامي وإلمي أذيكا ايه أصحابتو صوبنا يا رسول الله كوي سوى بيهن أرقا سوريا قوات الماميكارات كوان لو دولة المامي يا قروح لولا يات الماميكارات كأنهم ويلشي أدو قايا أيا بقروح إيا واناك مودا لؤلؤون كوهرباد مودا ويلش مكنون قل كايدين لواء السوري وانقررح إيا قبو إيا دفين إيا هباس إيا دعن بدن آرق سور قايا وأقبال وحود دفاديد كورجيس أباشال باجير إيا مجلس يا ولا فريضة شو؟ ياحوال الدنيا إن لا شيء كذيشوا واقبلوا الحكور جزاء بعضهم متقين تقاركو على بعض قارك يكله أيو كور جيسنا يا يتسألوا وحش ويدينا يا سبب كأي نشان قيمك بدن يا بروقدن كهلا خلو مركاو ايرلا إن إنجا أيقوننا هانجنا قبل هذا كور في أهلنا. كرا هني يدرك هني دان, دان. دان كنا عجيرناي مصدقينك هو عرسلو هذا رأي ذو الأول الدقيني لا نوذدنا شيء أي عبد كيف أو حنا عبادية ضعية أي دمجوا كان قارن يقدر هيدمجوا كان أو إسلاميهم كمان نسوفي وما يوم مساجد كنا علماء أو برت اللوالي إننا كنا قبلو فيها لنا مصدقين هذا رأي ذو أن لقائنا وأن موتنا أي بقسم رهبانية لك ربعي او قفنا الله وضفي عن كل ردي او خيرك ومسقولك ياهي بدنا انكار باكو لا عضاي لما تنكي عديوات بواكبه حقابان او ضنبايا كل قاسا الهي يصوكعوا قرمايا قالوا متقين توعير هذا انه انه كنا وعنه ان جيرني قبله انت انا ناخرين من يأدون جيرني في احلنا حاسس كالنية غيراني لا عضو الله ايه انو جيرني نصفقينك وعذابك بقى كل سعفة من الله إيه بقى الله ديستي علينا كركينا هذه النعم يا النظام إيا فاكيه دام إياه البهن إياه أذيك تدام أي إله نقوك الله ديستي وهو قانا ولبعين نقوك الله ديستي كليا مايه وهو قانا إيه بوحونك دوري هذا بصم بدن كالنار تيسي أيونك دوري إنه كنا وعنوا هاني من قبل حتى كوران الدين شغني نذهب إلى توج جمي عندي جمي خبنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا من أول اللي جمي كل خو قنا عذاب النار من نجا أقبله إن النجا كنا واحدا هنجرني من قبل وعذاب ندروه أبوه طوره إنه أبوه هو إسركليه ت أي البر لصمة فالبذانة الرحيم أنت ره ميزي كن عريس بنو فاذكر فما انطت ربك بمجد النور عليه الصلاه والسلام افضل الخلق على الى الله يا واجمل الخلق اه واكمل الخلق يا. اني لا اخلقكم لله واخشاكم لله رسولك ايا خلقي يا ابو أما خلقي هذا على أي لغة لي إيه إيه لي نقوله لي هي رسالتي هي وحيي هي دورسي تلقاتك ماذي تلقاكي بعدني ماذي يا سني ماذي يا ودوان تعلجي كل كمدهم متخربمبا كل كمك وعلي وح لغة جايو وعند الليل لو أركو مركين أطفى أن أنت هدرت مع الليل ما قال تعالى خذوه ويرفذاك بلذت فما أنت منتي كنيعة من ربك خبيك على جلده كوكو على دستي أما خروقك أما خلقك يا بورسأ مفوده يا رسالة يا وعد يا كودة غي يا أنت بأومي بإلقاد أرطي مكاهين متي أوقفك ضعيفك المسكينك إن عقدي يا الأمير لعين يا كيف أني وصلت ما يلحق هذا وقته يردك الله والله ما شلي ميكر حوالي مين في رنات الكانكها الليناية الكانكها الليناية اللي أنا وحي فيلي اللي أنا وحي فيلي هذه الكاهن متي كاهن وحشيه غيبوك ورمايه وهو رماكو كبهضو أما كتابه القديو أما تصبح ورثيه أما فراع عيده أقليو أما ورغضو إستغرق فارنبيه وهي المصر في موضع الخامس شان هدوه طبطوه ووعد لي هدوه طبطوه وحيسا ما يشا كن كل قوحو سمي يابا وح إليه لجل إليه أغير وحده لا نايف إليه وحده ما نايف إليه وحده ما إليه هذا غير والغيب لا يعلمه إلا الله كوى وحى صمعين آية أذيك من متى المباقل سببت وحى ويا وحى من الله بابك ما نايف وما هو على الغيب بظليل وحى بابك وصدق آية وما كان الله ليضلعكم على الغير ولكن الله يجتري من رسله ما يجرى حاسور بابدوتها هنا دون لا جا جورمو أو آخر لا جا جورمو أو حوالي البلوغو شو يجو كل كا كاهني عدوك بانت هنجلبهون لكورساري تغيره وعي وأكاديسودك تي وأحسن عدوك بانت هاي رواياته هي أدب درده هي نحلا أنت المئة بالآنتي للأكبر يدال عقلي كوي ريح إما إنك كوي ريح بين الله شو يجو وعي وطأنا لجا مرسول وعي وطأنا لجا aqeedo doodeene lugu doono leeyda ee qof gaaban oo nafar la macuudoon yahay adduu ko doon oo qof gaaban oo nafar kolka asag yahalkii la kala diree oo madhiyo dan hadduu halka qof gaaban ba oo dagaal ku gaadawaa kihi haney ee nafar kala halka aqeedada ma noola dadna isuma dagna xambiga barwaaka uu ku barwaaqayee sababta baad aan dikayeen wax shay ku ahayn walaa majnuun mid walaa namati ko kale lama ka gudbeen waxay ku wadayaan magax usulka quraanka ayaa buulay wixii ay ku hadlaan yaa kulkowaar ala dariiqii su'aal loo keenay masaa'd ayireen jawaabti Aasi adab daran oo ku ilaahay tu sanay tabsi iyaga ilaahay jooga wax yaalayaad oo ka doonta iyo usno fuqraan bi seeni sooga xaybal manu geeri yaddegiddu adduunkanka bayaan naafay iyo suheeriyo asay kaani maligiyo xarwaajo joogii jira habaare gabgab كل واحد في الأرض سوبا صوب حد هلاقي يسوع إنسان بل يكسرك لما شرعي له حينني أنا جانا بور نود حي جريدة إجار ما أديك من نورانا يسوع أن من نورانا يو أفا إن مت فهم الخريج كل كوه اللغوي ما يجي حد محمودي أو كفار نعوي أو مانزب دنتي أنت محمودي كل عن من و سبيل خلقي نفروا دنا وذا مرايا كل حاطل على تربس بالسجى فإنني أنا ما عكم نريد الاجرى من المتربيسين أنا أنا هلاقي النسجى شنيته وسنك سو ورجلك هذا الكلام لا قفكم من أولي سبحانها كديبو صدر زنديبو سين أولى سردوامك حديثك أنا ماشي وعقله او حجره اسمه يعني عقل بوضا موحو فرايا ان رسول خسول اي خبية دين لدك علما ام تأمرهم موحي فرايسا احلامهم عقليالكودي بها دا وارككا ام هم اذا قوم ضدنيا فاغون حد بي وفعلا بلكم قوم طاغون قفة طاغي مركو اياه وسن دين اي عقلي اي ضامير اي عالي رسول منا وسن كعيشون اينين انه واحوال باكو حظله قفة المدهم ثم تبان كاليقو فهم ترون كبيرو وهده بي عديسي أم يقولون القرآن في المركي اللوي مدبير هذا إبا وحمس ودجينين محمد وحمد إسكاة إسكاة وضوطة أم يقولون ما وحا إيلانه تقوّله إسكاة إسقع... إسكاة هذا القرآن كان وحلقوا الدجين ملك واتقوّله تفاعلوه إسكاة إسكاة صاميزتي بل لا يؤمنون حفيا همينين فجاد عرق لغوشة فليأتوها اللي مدين غول بهدويي او سوسهلان ياي او سوفتا سمين كرو ايغابه و اقلي شارو وانا دد وانا عرف حتا ما يانو حدي سمين وارينتو حدي سمين و يان ما هي شيغا يان فلياتو هلي ما بينو بحديث نور مثل يقرانك لميده ان كانو هادين صادقين كوورن شيغا ابو ردي والوليين ملحدين تي تي لوجو جواب يار ملي الله ما جيره أي الحجلك هو في عشان لغوه يديه أول، هذا كم إسكابورن تي مسؤول لغوه أبوره، وإسكابور ماي حداد إسكابورن تي، فلنتي لغة تاعي إنها الدنيا وعيلا، و إسكابور ماي نت، كتاب كم إسكابي كم مسؤول عليه، كنيزان ملا كوري، إسكاب قور ماي، ميسكار ميسكار قور ماي، كم شهر ميسكار سمايسن تي، مساج ميسكار ميسكار سمايس ماي، إنت الأعلي مروحي إربطني الله كذلك وأذكر سمايز ماي حدادي توصل صح حداد ويدو مركز أذيع بسمايز ماي ويداي الكاسيه الغر كاسيه أذيع إنها تذكر سمايزن تين إنكوا سماي تعودي تكاليس أم خلقو ما وحى لهماي من غير شيء خالق الآن كمركز لجوجو كاسي و غير معقول عقل قيباناً أقلاناً أما النسال واحداً لأيلي كريم الدنيا أقول لكي هذا مركي اللامره جيد إسكاساً ما إسمي أقل إسكاساً وحون إسكاساً ما إسمي النسال بان جنيزين اللقاه ليه تان مستحيل مركا داي تان مستحيل لقطاي ما هذا يسأبوري أم هم الخالقون أنفسهم ما إذا كان النفطه دائبوري كل فأين النفطه دائبورتانا سورة قلمة لماذا؟ إبد بها داع تهي سميني أصله بربعتها يا هو حبرة شو سو صممين عليها مايا لبادي أم خلاكوا صمموا وارتي إلى ليالك من يجا أمي والارض وإليالك من إلى الآن ما الله هي مجدل أدوي أي جلتي أحد كسر أدب دارنا عليك شرعاني يا بليس نوالا عليك ندير هذا إكسانس ما مالي كان سمي ل قراحي يحبق <تصفيق> يداي حنان سميي لا محي طمئني الروبان سميي لا محي بل إسكاذ منشئ سوري لما فعمني ده خي كويم مدينة سوري سورة كمانيه تي هذا الله عياط عنزان للهبل اللي قالوا قرا على صك هذا طبيعي اللي تيجي الله قال وحوي ولا تيجي نالا تيجي ناسورة قمت بل لا يوقنوا وحبي يقيلن ما ين أم خزائن ربك خذ نبي سبوها يا اكتسيان في سورة وحان قصو مرني حجي امال ربا وحان قصو مرني وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم المعلوم وكابا قياسي أي أحوال في مقابل حان إيجا ما اكتود إيالا وإيجا قيبنا إياه قفاي نبي قفاي بقر كاللغان قفايان كاللغان أم عندهم وحان اكتودها خزائن ربك خبقه استوى الرديسة يوارسه وعكشبه مع كتابه ام هم هي مياه المسيطرون انكك هو اللقص اللي دايه الدنيا حكومة وكو أم امركو تاقليا مياه اللي يريد لهم ما هو حيليه صلامهم جراجراء ايخ اللقصة مياه اليه وكلك هو حسودك ايمام ملك ايبه يدبل الامر من السماعي الارض يسليه بملائكته كاف ميسو دا قيسان عملاهم او حيليه صلمون جران جران حركا اللو غفولو اي يستمعون وارك ايديا ملائكو دا قيسان فيه صلمك حديها يلازين فليأتي حيماد مستمعهم وفقا ما شاء الله ديرتا قيواكوما حالي ماذا بسلطان حجو مبين عضو له امن لهو اوحا لوحي قف قلينا ايا عن طريق السؤال والجواب له كان امن لهو ما هو بلايها البناتو قبضو ولا كم ايدينا البنونا ويلالبنامي في النيا حقي تضل طبالي يصد حسن اللهو شاكاية ايها نولي لايهيب ما حوالي ادقال بادو ويديتاتو تظليغة ايها الشاك ماذا حق ادو شاكتاي حوالها اللي قصري يمياتري او ماركا ويحي الحلها ايه دكاركو بصارتاي ايها ما ارور مالوجرة او واحق لها وحلالة زيدة ايها وحلوه ارورنا مية مية أم تسألهم موحادي ويديسي أجرا أجري مياد ويديسي تجارنا توتري كان مريكا ناية إيه وحالي ترى سياري حرمات ورسطي وفهم إيه من مغرم من, من أجلي مغرم قد ايه قد ايه وحاة سؤاسي ايه مصر قرون لا عسلية يمية أم عندهم أكتوضا موحا حصول وحي كدقي يل مرمايان وكا غيب كا يقنان ميا أم عندهم أكتوضا موحا الغيب وحق قرصون وفهم إياكا يكتبون غير كميان تاي صابقا اي ملكان نبيه وحيه كده قايل كل حجيه تمايل كل كيله ايه اخره واساس اما ما جرته اما واجرته ام يريدون موحيدون ايا خايدان حاقر سوبناه وانتالاشر قوله لقفر عسو حببا ماشا سوكو بابو مييدون ايا نعم فالليين وحا ففروق قالوا بي هم إياكا أي علمك دونك ولا قفر لنا حكي ختار صوبنا وبناء إبر بعيد عن يسوع النور أملهم قعودا بيستي موحين إليه إلى خمدي العابد وغير اللهيا الوح ابدا مذن إن اللهين أي عبدا يانو موحيا سبحان الله إلى قبل أن بنا وحساسها نود قلنايا أود سايا أود أورايا او بيثنا سبحان الله حبنا افنان بدنا عما وحى يسركون ايبالاو اذا جنا اياه فقريا بلوه فذكر سوبا نواني ضدك فما انت اديك امتي بنعمة ربك خبك برواقاتكو برواقاتكو بكمال الخلق والخلق والوحي ابو رد هذا اياد داد هذا اياد دينته ايباكو مدجيه سببت ايادا بكاهيني وحشات أحيان ولا مجنون مدوالنا أحيان أم يقولون موحى إليه سائروا وقبايا نتربسوا وحن لكرانينا بي إسايا حيب المنون غير يلديدون كل حاتر هذا تربسوا سوغا غير يلديوا لمن أيا فإني أنيقنا معكم أنو إذن لجلة من المتربسين إذن كددر قوينتينا أيان سوغايا أم تأمرهم موحى فريسا أعلامهم أغلي بهذا ورحمة الله أي رب يرسل كل هذلا يا بحث مع أغلبه أغلق فريق في الأجدار هي أدب دره هي بين شقق أنت مروهم موهى فريسة أحلامهم أغلية بهذا بهذا ورحمة الله الكوزة هم إلى قوم ضدمية قاون حد جبئ أم يقولون موهى إليهم تقوله ويسكير القرآن بل لا يؤمن وحرمين مايا فياتي هالليل مادن بحديثه قران هالليل مادن مثله كارلاط مدلماذا من كانوا ديه ساد الدين وكو كرو زعاجي انقرانك الله يسكنه يسكن اورانكرو ام خلقه يجا اصل خالد ما لهومي من غير شين من غير خالق الا ابوه الا انت ميا الله يسكن ابوه ام هم يجا ميا الخالقون النفط ولا اومي ام خلقه ما إيغا أبوري السماوات إيراريال والأرض أبوريال بل وحمايان أبوري لا يوقينون حق سغن ما إيغان أم عندهم أكتوضا موحا خزائيو ربك خبقا بانجييني أم هم إيغان إيغان المسيطورون ينبكو أمركو تاقلينا إيغ ووحي دونا سماينا إيغ أم لهم موحي إليه سلام جرن جرمي إليه يستمعون إلك أيقوسوا لقيسان تيه سلمك خيرتي حي ما دو مستمعهم كأخبار تسمعها أوسوا لقيساي بصدار الحج مبين الأرض أم له أيضا وحليا البنات وقبله ولكم الذين موحد ياده البنون ويلا أم تسألهم ما واحد ورثتي أجر حاوله أوفهم إياه مما غرم جدد حوله أحد ورثتي جذايا أيام مثقل حق إنهم أيان لغة عسليا أم عندهم أكتب موحى الغيب وحق صنيا مؤذيان وفهم أيها يكتبون غين كي بيسوق الالميا أم يريدون موحى إدونا أيان كيدا نافق إنه يجران ويدلا فالذي نوحى كفروقة لوضي هم أيها أألمكيدون هو للهين دونا أم لهم موحى خير الله اي بوين انا نهين سبحان الله قال له اثنان بضانه اما وحب ان لكو يشركون يهي ان يشركوا لو ذا جنايه اي رو كسفة من السماء سماء لما رأى اركان قبل كميدة وصول العياء سديق لذي شير عاده وكاله فلما رأوه عارض مستقبلا او ديته قالوا هذا عارض ممطرنا كل يا قبل السماء كل ايه بباله فأثقذ علينا كسفا من الزمان إن كنت من السادقين حتى تقر لها ذاي قبل عركة كميدة نقو سوريد فقال سمد وجوبتها الضربية سأقل و سوريدة هذي أركان الله مجيوه حسود عايين و أروب إليه ماركة قرصة يريدها إيه وعي لها أنت إيه عقلي قابلها إيه إذا بدرها وعيث قال تعالى فأبنوحويني وإيه رو يقال لها ذاي أركان قبل من الزمان إركا كملا صاغبا صل إذهبوا يقولوا أئله صاحب وضرور مركوم نذكر كرفولاي صورتي وماك عيدا ما لمهي يومك ويصدق يدار دير دنيه فدارهم رسول الله قصد حتى يلاقوا إنت لقى لك المي يومهم مالين توضا الذي يومك فيه جوديسة يسعون اللقح عندونه أيضا ما عندنا يوما مالين لا يغنوا وسوح تريدوني أنهم حجوا حجوا لا كيدهم حجرت عليك وصمي نايا شيئا وحبا أو ولاهم أي أنا هندوني يمصون حجابك ولا وجه إرجاره وإنا لله ذينا به وحيله ولمو قدر سوي عذاب بيله دون ذلك عذبك أخيرا كسكايو عذوك أنت جاير با أفار يا اللي الذي هذا ألا لا أي أنا غلاني جاي ولا عذاب لآخرة كأذن بأيضا وحيلمتاي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وإن للذين وحيليه وحمركين تقول ولمو قدر صدق نفطها يا ربي قودها يا دوما يا حقا يا مؤمن يا أصحاب البر ما علي عبد المي حجاب بيلايه من ذلك هدافك آخرة كسوكية ولكن أكثرهم هي أنت وضبطانس لا يعلمون ما هذا أو أصبر سوبنا تلقى ذلك لحكم ربك شبك عنك كبرتي إني أعبارنا ولا هذا أو يكو لباس أو يتغطاقات وهدو الزنب وحي بدوننا السوحة نوليو وحي كان لك قال لما كل انتو حكم بك بعين كلك تأخير العذاب أن نستحب به هدافك إلا قد مريو أحكيم دنا الله جرتي هذا الحكم كهوجانس وصدر القاضي حدن الله القاضي لحكم ربك هذا ربك حكم كذا درت الله القاضي وقاه الله بمايانو جانه فإنك هذا سبحانه في أيامنا أنك إباه تنتاعن تاج كركعه هذا اللي جمع غين كرو وصبي إسكتيكو يحني ربك هنا تقوم سرعت الليل كردة مركاتك كعده تصبح سوء وتوكو ومن الليلي هذان كاقاركي فصبحتوكو ويدباري النجوب حدقها عدى قرصوما صلاة سبح ماهانو ويدباري النجوب حدقها مركي الجهستان او برينا صلاة سبح تكو ويارو حدقها لذا اركان كسفا من السماء كميدا ساقطا صلاة ادرضا يقولوا وحي ارانايا صحابه وادرو مركو من اسكر كرفولاي فدرهم قتل حتى يلاقوا انت اللقالا كل يوم يومهم مالين تولا الذي يومك فيه قديسة يسعقون لقر عندونه وأن نحذن الدمسق الرعانك يوم مالين وسن لا يغني واحترين عنهم حقولا كيدهم حقرتوذبهم واحترين شايا هبا يراتو ولهم اينا هاندوني ينصروا كواللو قرقالوا وعلمي اي عقلي اي حيل وحي لهايات وودي يعيدا مالين تاوحوا حترا يا ما اين للذين اي وحايليه فلم يغدر صدق حداهم بيليه حين ذلك عذاب اخر ولكن هي شيء أكثرهم من تودا لا يعلم عذابك ادونك يا كي اخره ان مدن ماشي اغل مجره علم مجره مسك سيدنا كو كاديه ماشي النهايه علمونا تقول اي واصبر اديك سو لحكم ربك الربك او حكمي Hajabkin vohti, tämä ei mä, perket, lätulkaa, tuo, hän näkee aika, vie ajoineena, en näe, että vaahortaan, en näe, arkatte vain, en näe, aiatko suuntaa, vasempien tsemppiä, osalladi, iätsemppiä, vain lavat, vain nuo paneja, ihme, hän diga, hän diga, mahdi, aika tsemppiä, kun حدثك لواقيم الليل خرّه بينك وساعه فيلمنا هداون إذا أنا أكون مشغول فيك إشعار مركاتك دي أو قال لكوا قد راع سيد إسكسيح ساقع مر حين تقوموا مركاتو ساقعه تقوم منين من الليل من بعض الليل حبينك قارك فسبحتوك أو اللوتوك وأتبار النجوم في مه مرك إلى برجيدي أنا إلى فجركي يا صلاتي سباحتوك والله على